راني شقتنا تبغي لي غير انا شدتك بالسلام صرحي يا اختي خقابري لي من الخدعه انا مخضعه iskena tebgelini malkhadara ni toko ila تزعق تقول لي خليني كلمة تفرقت تجيك سهله مع الحب يديني كوبي يدور لعب في اليمين الاول Ma tinsi sacrifit 3lik mona beni inti فين <تصفيق> يا اختي شمنا <تصفيق> شابان قل نخمم ونحلم بيك من نجم نهدر لا يا عمر نقول لك نبغيك والحب اللي في قلبيك تغير قل نخمم ونحلم بيك والحب اللي في قلبيك تغير <تصفيق>